أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح خد قامت الصلاة خد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا أقيموا صفوفكم ولا نعتريكم أكموا الصفة الأول في الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 رحمة الله قريب من المحسنين الله أكبر Ami'a Allah liman hamidat Rabla lalaka al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 All right. Allah akbar wallahi الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحام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 كذا إخوة الإيمان أقلنا إلى أسماعكم شعائر صلاة العشاء تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بعد قليل إن شاء الله سوف نشهد صلاة الترويح جماعة في بيت الله الحرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إخوة الإيمان رمضان هو شهر القرآن فحري بالمسلم أن يكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته الكرام الذين كانوا في هذا الشهر الكريم يكثرون من ختم القرآن تقربا به إلى الله سبحانه وتعالى وعلينا ونحن نقرأ القرآن أن نتدبر معانيه ونعود أنفسنا على العمل بما فيه حتى يستقيم سلوكنا وتهيى أنفسنا باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه وعلينا أن نحرص على أن يكون كتاب الله بين أيدينا قراءة وحفظا وتدبرا إخوة الإيمان نعيش في كنف هذا الشهر الكريم بعطاياه المتجددة وفرصه المتاحة لمن يبتغي أن يعب من معين الإيمان الذي لا ينضب ومن الحسنات الثرة التي أمامنا وبين أيدينا نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وهو شهر الخيرات شهر المكرمات شهر الحسنات أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم وأن لا يردنا خائبين يا خير من سئل وأجود من أعطى وأكرم من عفى وأعظم من غفر وأعدل من حكم وأصدق من حدث وأوفى من وعد وأبصر من راقب وأسرع من حاسب وأرحم من عاقب وأحسن من خلق وأحكم من شرع وأحق من عبد وأولى من دعي وأبرى من أجاب اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وثق الموازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين أيها الإخوة المؤمنون هذه هي حشود الرحمن من الذين وفدوا إلى البيت الحرام منذ وقت مبكر يحضرون فيه صلوات الفروض المكتوبة كما أنهم فيهم من يقوم بأداء العمرة في هذا الشهر المبارك إما لها من أجر كبير فيطوفون بالبيت سبعة ويسعون بين الصفا والمروة سبعة نصداق لقول الله تعالى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 أن يخففوا من مجيئهم لأداء العمرة إلى بيت الله الحرام في هذا الموسم المبارك نظرا بهذه المشاريع العملاقة الكبيرة التي يشهدها المسجد الحرام وسيكون من منافع هذه المشاريع إتاحة الفرصة لمزيد من الحجاج والعمار أن يأتوا لأداء مناسكهم في أمن ويسر وسهولة فالمملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة لا تألو جهدا وتبذل الكثير من أجل أن توفر لعباد الرحمن المكان المهيأ لاستقبالهم في بيت الله الحرام ويؤدوا مناسكهم وعباداتهم في خشوع وفي راحة وسلام وأمان هذه هي الكعبة المشرفة وهؤلاء هم الذين تعلقوا بأستارها يدعون الله سبحانه وتعالى يرفعون أكفة ضرعة إليه لهم مسائل يرفعونها إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة وهو يجيب دعوة الداعي إذا دعاه وهذا هو الحجر الأسود قبلوه من الذين يطوفون بالبيت العتيق الآن صلاة القيام صلاة القيام أجابكم الله الله